Thank、you ما ب ا موسى ا ل ج ل ى ي س د ي موسى قال يا ماما ب ا موسى ا ل ج ل ى باب موسى قال يا سيدي موسى قال <متصفيق> <متصفيق> يا سيدي موسى قال <متصفيق> يا س د ي موسى قال ماوى ما باب موسى ب ي ج ل ن ا يا بابا وسقل ا ب ح ا بابا موسى ا بابا موسى و ا م ب ا موسى ا بابا موسى ب ي ج ل ن ا يا سيد موسى بابا يا بابا موسى قال بمولي بابا موسى قال له هل يابابا موسى قال له يا سيد موسى قال له يا سيد موسى قال له يا سيد موسى قال له يا سيد موسى قال له يا س ي موسى قال له يا س د موسى قال له يا س ي موسى قال له يا سيد موسى قال له يا س ي موسى قال يا س ي موسى قال له يا سيد موسى ごろごらん、ばばもさかん、はやりやべべもさかん。 ブラハブラブラブラブラ م ラブラブラブ ب ブラブラブ ا ブラブラ ق و ل و ا م ر حبها مبموسكا ويجا الناس يديموسكا